بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسبور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا فَمِيلُ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدَاعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَى هَذِهِ النَّعُلَاتِ كُتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ